بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل و بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله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 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَضْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَضْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السور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 وَكَذَلِكَ تخرجون ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته ان كنتم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمالكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء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 فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا يَقْطُرُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَدِينُ لِخَلْقٍ لَّا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 يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الْأَرْضِ فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل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 ومن آياته أن يرسل الزياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا فراوه مصفرا لضلوا من بعده يكفرون